فَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ وَاسْعَةُ رُسْيِهِ السَّمَاوَاتُ والأرض وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إلَهِ إلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نوم.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 فَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئٍ مِنْ عِلْمِهِ إلَّا بِمَا شَاءَ وَاسْعَةُ رُسْيِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء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 هُوَ سِنْهُ وَلَا نُهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ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 فَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كرسيه السَّمَاوَاتِ والأرض وَلا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا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 إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ بَلَغَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عِيْبِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ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 فهو ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا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 وهو ما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي كُلُّ نَبِيٍّ شَيْءٌ مِنْ إلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ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 Wola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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا إِلَى حفظهما وهو العلي العظيم اللَّهُ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما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 لا ولا نَامُ لَهُ ما في السَّمَاواتِ وما في الأرض مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ علمه إلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَا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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم